بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ما زلنا نستمر مع موضوع تساؤلات الجيل الجديد ونقصد بتساؤلات الجيل الجديد تلك الأسئلة التي تخطر على باله من تلقاء نفسه أو تلك التساؤلات التي تدخل في دائرة استفهامات الشكوك التي يطلع عليها من خلال الانترنت من خلال الفضائيات من خلال القراءات الحرة ومن خلال التفاعل الاجتماعي والاحتكاك سواء كانت جامعة جامعة خاصة ولا جامعة حكومية اليوم احنا كما قلت في حلقة ماضية في عالم هو عالم الفضاء الثقافي المعرفي المفتوح على الآخر طيب نحن ننتمي إلى عقيدة وإلى أمة وإلى هوية وهذه الهوية سلوك. ينبثق من اعتقاد ما المشكلة التي طرأت؟ المشكلة التي طرأت في هذا الانفتاح الثقافي أن شبابنا وأجيالنا قناعتهم الدينية قناعة شعورية كما قلنا قناعة تقليد قناعة موروث سلوكهم سهل التوجيه في السلوك الديني القيمي الأخلاقي لكن في الجانب العقائدي في ظل الفضاء المفتوح ينعكس حتى على السلوك ويأتي التشكيك في العقيدة كيف نواجه الشباب؟ ذكرنا أن هنالك من يهمل وهنالك من يحزن على ابنه أو أخيه أو صديقه وهنالك من يزجر وهنالك من يستوعب. نحن من الذين نريد أن نستوعب ونقول لأبنائنا يا ولدي من حقك أن تسأل وتستفهم لكن بعقل وأدب إن كنت تريد الحق وإن لم تكن من الذين يشاغبون أو يسفسطون أو الناس الذين يجرحون ويشتمون. بدم تبيل حق احنا مستعدين نناقشك ونحاور وبالتالي يا جماعة نختيار له لا انا اقدر غيرك ولا انت تقدر تغيرني انت الذي تختار التغيير من ذاتك لذاتك طيب التشكيك اثر لانه منهجي التشكيك اثر لان وراءه مؤسسات التشكيك اثر لان وراءه مواقع هذا من الجهة الخارجية من الجهة الداخلية ان التأصيل غير موجود. ما زلنا في ثقافة التلقين من لا يبني لا لا برهان معلل ولا حوار منطقي ولا تفصيل ولا مراعاة الواقع حتى الشواهد كانت شواهد قديمة لا توافق العصر اللي حن فيه. نبدأ بسؤال أو مجموعة أسئلة في دائرة واحدة تمس قضية جوهرية يقينية تهم. كل إنسان المؤمنون والملحدون الغافلون واليقظون كل الأديان يسألك المادي أو الملحد أو المعترض أو المستفهم لماذا خلقنا الله وإن كنت تقول لي أن الله ان نعبده أقول لك وهل يحتاج إلى عبادتنا ثم تعال لماذا خلق هذا الكون بأكمله لماذا سؤال متداول ومطروح ويناقش في كثير من المواقع وفي كثير من الأق وعلى كثير من الألسنة وكذلك عبر حبر الكتاب بنطريقة غير مباشرة إلى آخره كيف نتعامل مع هذا السؤال المقدمة التي أريد أن أقولها كالتالي يقولون علماء المنطق والعقليات وأنت تحس بهذا حتى لو لم تقرأ المنطق لأن الفطرة تقول ذلك هل من الواجب أو من المعقولية أن أناقش إنسان في جزئية وفرعية وأهمل الكل الذي هو لا يؤمن به ان بذل الجهد في مناقشة فرعيات مع عدم الوقوف على الأصول هذا ضياع للوقت وتبديد للجهد وربما احتيال على المسألة كلها ما لا داعي لكن من جانب آخر إذا كان الدخول عن طريق هذه الجزئية في التسلسل للوصول إلى القضية الكلية مقصود لذاته فهنا نقول لا بأس خلوني أبدأ معكم في كل الأسئلة اللي تقول ليش الله سبحانه وتعالى فعل كذا ليش الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الأيام ليش الله سبحانه وتعالى يختبرنا ويبتلينا ليش الله سبحانه وتعالى يعني عاقب آدم وجعل إبليس يخدعه ثم ننزل إلى الدنيا وليش وليش وليش هذه الجرعة في هذا السؤال لماذا؟ عجبتني إجابة الأديب المفكر سيد قطب في كتاب صغير عند اسمه هذا الدين في الصفحات الأولى يقول كلمة لماذا هذا سؤال لا يسأله ملحد جاد ولا مؤمن جاد لماذا يا أستاذ قال الذي يسأل هذا السؤال يجب أن يكون في مستوى الألوهية فهو نسي أنه عبد وأن المسؤول هو رب سبحانه وتعالى فهل هو وصل إلى حد الربوبية أو الألوهية لكي يسأل هذا السؤال طبعا قطعا لن يصل طيب ليش هو ليس ملحد جاد ولا مؤمن جاد يا استاذ سيد؟ كان المؤمن الجاد المؤمن الجاد عرف ربه وعرف الحكمة من خلقه فاستسلم وله أدب مع خالقه سبحانه وتعالى لأنه يعلم قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا المؤمن أما الملحد الجاد فليس له أن يسأل هذا السؤال فهو ليس مؤمن بالله سبحانه وتعالى أصلا فكيف يسأل سؤال؟ عن شيء ليس هو بمؤمن به إن لم يكن هذا السؤال من باب الجدل والمراء وضياع الأوقات إذن لا المؤمن الجاد يسأل ولا الملحد الجاد يسأل في هذه المسألة لأن كلا طرفي النقيض يعرف مهمته ويعرف عقيدته إلا أن النوع الثالث من السائلين هو الإنسان المحتار المتحير أو الجاهل وهذا لا يجاب بقدر ما يفهم معنى الإله ومعنى الربوبيه والخلق حتى يعرف التعامل في أسئلته مع هذا, مع هذا الخالق سبحانه وتعالى بقي الإنسان الهازل فهذا أيضا ليس بيننا وبينه حوار أما الأول والمماري فأيضا المراء لن يأتي بنتيجة طيب لماذا إذن نجاوب؟ نجاوب لكي نفصل هذا المجمل الذي نتكلم عنه ليش نجاوب؟ تعالوا نجاوب سؤال محير لماذا خلقنا الله قد يجيب اي انسان مؤمن يقول لك واضح لماذا خلقنا الله خلقنا الله لكي نعبده ها لكي نعبده والايه القرانيه واضحه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكن هذا السؤال يجيبنا على وظيفة الإنسان في الدنيا وهي العبادة فهل يجيبنا على وظيفة الإنسان لماذا جاء إلى العبادة هذا ما سنبينه بعد الفاصل نستمر في شرح الاعتراض أو الاستفهام حسب السائل لماذا خلقنا الله وإذا كان خلقنا لنعبده ماذا يريد بعبادتنا وهو لا يستفيد منها سبحانه ثم لماذا خلق الكون كله؟ كان السؤال عن الجزء وهو الإنسان. فلماذا هذا الكون كله؟ تقول لي ليش تطرح الموضوع هذا؟ أقول لك أطرحه لأن مطروح. لأن يخطر على البال. لأن علماءنا القدماء والمعاصرين والمفكرين يبحثون فيه. لأن الفلاسفة سواء من الإلهايين أو من الملحدين الماديين يطرحه. وأنت في عصر منفتح. أضرب لكل. أضرب لك مثلاً. هذا كتاب للدكتور جيفري لانج. جيفري لانج أستاذ وبروفيسور رياضيات له قصة طريفة. كان ملحدا عشر سنوات. والحاضر يعاضي عليك يعني ما أقول على كيف كيفك لكن أقول يعني مضبط شغله. وكان ماديا جافا. قصة إيمانه لن أقولها لاني شرحتها في سنين ماضية وعرفت كتابا طبعوه دار الفكر اللي هو الصراع من أجل الإيمان دار الفكر دمشق ثم ألف كتابا ثانيا بعنوان حتى الملائكة تسأل أي أن هذا الدين قائم على التساؤل والسؤال وعلى البرهان حتى الملائكة سألت ربنا سبحانه وتعالى في سبب خلقه لآدم وجعله خليفة في الأرض إلى آخره إذا كانت الملائكة تسأل وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم فكيف بهذا الإنسان ثم جاء وألف كتاب الثالث المحزن حقيقة لأن جاء بعدها داعش سبتمبر وهو الذي تزوج من فتاة سعودية الآن أم لثلاث بنات وأسلم وجلس درس الرياضيات هناك وحتى يعني خال الاولاد محمود قنديل الذي ياتي ذكره في كل كتاب تعرفنا عليه يعني هكذا من غير موعد في في جده الف الكتاب بعد 11 سبتمبر عنوانه ضياع ديني وديني الفه بحزن وقدم مقدمه عجيبه عن شباب العرب وشباب الشرق هذا الذي بدا يفقد ايمانه بدا يتغرب ويفقد هويته فليست العبرة بالمكان إنما العبرة بهذا التفاعل الثقافي وبدأ يتكلم القصة الكتاب عن صرخة المسلمين في الغرب كيف الهوية للجيل الثالث الذي يقف أمام هذا التحدي والذوابان فالكتاب عبارة عن أسئلة من ذلك الجيل بما يوجه لهذا الدكتور البروفيسور مع أنه بذل جهدا مظنياً في فهم الإسلام عقيدة وشريعة بعد أن كان ملحدا لا يؤمن لا بالإله ولا بالرسل ولا بالأنبياء ولا بشيء بدأ يشرح لما انجه صفحة 190 يحط السؤال الذي جاءه ثم يجيب عليه خلك معاي شكال وهو ملحد لاحظ يا جماعة الـ الـ الـ كان ملحدا سابقا المؤمن أي مؤمن ترد عليه إشكالات عقلية وتارد عليه استفهامات لكن أنا دائما أقول حق أولادنا يا جماعة الصرح الكبير القصر العامر المنيف الذي بني بعبقريه مبدعة إذا رأيت فيه بعض الغرف التي لا تعرف حكمتها أو بعض الممرات التي لا ترى لها داعي أو بعض السراديب التي تتساءل ولا تجد لها لزوم وغمضت عليك لا تلغي عبقريه القصر ولا شموخ هذا البناء ولا فائدته ولا مصداقيته وحقيقته وأنه صرح قائم وشامخ لا إنما تبحث عن هذه الأسرار الدقيقة فالعوارض والطوارئ الجزئية لا تلغي الأصل مشكلة بعض عيالنا بعض المؤمنين مجرد ما تجيل لفحة هوى تزور تبك فتا مؤصي ليش لا تقول اتبع العلم لا ولذلك كان الإمام ابن تيمي يقول لي ابن القيم كان يقول لي اجعل قلبك كالزجاج تمر به الشبهات ثم تنفض عنه ولا تجعله كالإسفنجة إسفنجة خلاص تغرق في الماء تغبسك معه وتمتص كل شيء وتغرق نفسها انظر هذا الرجل ألف يدافع عن الدين وينتقد هؤلاء المسلمين المتخلفين في الشرق بتجربة كبيرة في نفس الوقت نراعي أن الرجل ليس فقيها هو طارئ لكن قارئ جيد فقد تكون عنده شطحاته في الآراء إلا هذا السؤال الذي جاءه هو الذي يأتي من أولادنا عندما قال السؤال التاسع شو يقول يقول من طالب جامعية غير مسلمة أجريت معها أحاديث عديدة عبر البريد الإلكتروني كما أن العديد من الشبان الأمريكيين المسلمين طرحوا علي أسئلة تتعلق بالدافع من وراء الخلق إذا لم يكن، حين يحط السؤال، هو يختصر السؤال خط عريض أسود ثم يحط السؤال يقول إذا لم يكن الله بحاجة إلى شيء فلماذا خلقنا إذن؟ هذه وحدة بعدين أنا لا أسأل عن غاية الإنسان في الحياة بل أسأل عن غاية الله من خلق الإنسان فإن كان الله غنيا عن العالمين فلما فلماذا إذن يخلقهم؟ والإنسان على الأخص اعذرني اعذرني إذ أقول لك ولكن ما الذي في هذا الخلق من نفع لله الدكتور يقول السؤال مفعا بالصعوبة ويقول ما أخفي عليكم باغتني السؤال وفاجأني العادة عندما كنت ملحدا يقول كانت الأسئلة تنطلق من الأرض إلى السماء لكن هذا السؤال نزل من فوق إلى تحت هو ليش سبحانه وتعالى يخلقنا فكانت أدلتنا في نقض الربوبية كانت تأتي من الواقع ثم ننتقل إلى ما وراء الواقع أما هذا عكس القضية ثم أجاب عليها والعجيب يا جماعة شوف والعجيب أن يجيب والحواشي عشرات الآيات بل أن الآيات في الحواشي أكثر من المادة التي تكلم, تكلم عنها اليبي يرجع الكتاب ضياع ديني جفر لانج دار الفكر نجي نكمل السؤال بتسلسل أما لماذا خلقنا الله؟ فالجزء الأول يقول لك يا أخي خلقنا لكي نعبده طيب لكن هذا السؤال يقول لك لا هذا السؤال عن الوظيفة ومع ذلك جاوبنا لكي نعبده نعم لكي نعبده هو خلقنا وقال لنا وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فحدد الوظيفة الوجودية للإنسان طيب هذه العبادة لازم نعرف مفهومها المفهوم مختصر كما في كتاب العبودية لشيخ الإسلام العبادة لاحظ التعريف الدقيق أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا كل ما تفعله من خير يوافق مقصود الشرع ولا يبتدع فهو عبادة يعني المصورين الآن وهم يصورون هذا إذا وين الخير يا شباب في أننا بنوصل رسالة خير إحنا قاعدين نعبد الله هاي يا بوي وإذا قاعدين ننصح الناس بنية صادقة نحن نعبد الله عمل الإنسان لاهله لأهله عبادة الله الابتسامة عبادة كل ما تقوم به عبادة هذه طيب الشعائر التعبديه صلاة صوم المعروفه الخمسه الكبيره بعضهم سماها العبادات المؤقته لكن العباده الكبرى هي الدخول في معركة الحياة والصمود أمام الشهوات والاهواء وتحقيق العبوديه في كل تفاصيل مناشط حركة الانسان في هذا الوجود هنا تتحقق العبادة الكبرى لماذا خلقنا الله إذن خلقنا الله سبحانه وتعالى لكي نحقق العبودية طيب حققنا العبودية وكنا إيجابيين فيما يريد الله وانتهينا عن السلبية وحدد الله سبحانه وتعالى ما هو الإيجاب وما هو السلب ما هو الحرام وما هو الحلال ما هو المفيد ما هو المضر لأننا لابد من طرف محايد بين الناس الذين يختلفون عن الحسن والقبيح نحتكم إليه بد من طرف فوق الواقع يحدد لنا حتى نخرج من الخلاف والآن السؤال اللي بعده ماذا يستفيد الله سبحانه وتعالى من عبادتنا هل يجوز أن نسأل مثل هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله نجاوض لماذا خلق الله الإنسان قلنا هناك أكثر من إجابة الإجابة الأولى هي عن وظيفته في هذه الدنيا الإجابة الثانية هي عن سبب وجوده اصلا ومجيئه إلى هذه الدنيا ما زلنا مشغولون في الشطر الأول من الجواب عن وظيفته في هذه الدنيا اليوم لا توجد دولة إلا ولها قانون ونظام تلزم به المواطنين من أجل تحقيق الحق وسير الحياة بطريقة عادية وطبيعية والطوارئ لمن يخالف القانون يحاسب من السلطة التنفيذية. الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة وأحكاما ونظم العلاقة الإنسان بأخيه الإنسان بل علاقة الإنسان بالوجود كله. فلا بد أن الذي يطرأ على هذا الوجود وهذا النظام أن يأخذ جزائه. طيب اليوم عندما نسأل سؤال لماذا خل... لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى وهل يستفيد من عبادتنا بناء أنه لماذا خلقنا من أجل أن نعبده طيب لماذا نعبده وهل هو المستفيد نقول نعبده مع هذا الله بل نحن المستفيدون كيف طبيعة الإنسان فطرة الإنسان كينونة الإنسان أنه كائن مجبول على الدافع الذي يدفعه لكي يحقق أكبر قدر من المصالح في أقل قدر من الجهد والوقت والتعب أنا بحص... ب... ب... احقق مصالحي أنا أبي كسب سواء في الوقت في الجهد كل واحد بدرجات درجات عالية إن كان طالب يبي معاش إن كان موظف يبي لكن كلما يريد الإنسان يريد أن يختصر الوقت ويختصر الجهد ويأخذ أكثر طيب هذا يدفعه لكي يظلم لكي يتجاوز لكي يخالف النظام العام لكي يتعدى على الآخرين هنا لابد من قيم تأتي الدولة تحط قوانين تأتي الشريعة لا تكتفي بالقوانين إنما تعطي نظاما تربويا أخلاقيا قيميا مشهور ومشروح وكبير وعريض يربطك بالله سبحانه وتعالى ولكن هل كل الناس يتربى ويراقب الله سبحانه وتعالى وعنده قيم لا إذن لابد من نظام آخر مجاور وهو نظام الجزاء والحقوق وما يترتب عليها من أمور و. تقوم بواجبها الواقعي المحسوس من أجل الناس ومن هنا فالعبادة جاءت لصالحنا لكي تدفع الرعونات فأنا عندما أعبد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالمستفيد من الصلاة أنا وليس الله سبحانه وتعالى والزكاة من الذي يستفيد منها أنا وأنت وليس الله سبحانه وتعالى إذن العبادة هنا يمكن أن نفهم أنها وسيلة للصلاح في الدنيا والصلاح في الدنيا أيضا وسيلة للنجاة في الآخرة ونقول أنها وسيلة لماذا؟ لأن في الآخرة ماكو عبادة يا حبيبي في الآخرة الاستمتاع فالعبادة جاءت لكي تصلحك لذلك الخلود الأبدي جاءت لذلك الخلود الأبدي من هنا نفهم أثر العبادة ونحن في مثل هذه الأيام التي كثير منا لا يعرف معناها ولا يدرك أسرارها ولا يلتزم بادابها يفقد جوهر العبادة الصيام جاء كالصلاة كبقية الشعائر التعبدية جاءت لكي تهذب النفس وتذكي الروح وتدفع لآفاقها الكثيرة وفي كل سنة من سنين رمضان نذكر حكمة شوقي الصيام هو حرمان المشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع ولكل فريضة حكمة وهذا الصوم ظاهره العذاب لكن باطنه الرحمة يستثير الشفقة فيحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع هذه صورة من صور العبادة التي تسلحناها والتي تفيدنا والتي تنعكس علينا لماذا؟ كما قلت لكم لأن الإنسان مجبول أن يحقق مصالحه أن ينتصر لنفسه فيه الأنانية وفيه الجشع وفيه الطمع وفيه أوه أشياء كثيرة إذا ما تجي عبادات تهذبك ولا أنت راح تشطح القانون من جهة والعبادة من جهة وعرفنا قانون الله إذن العبادة بالتالي راح تنعكس عليك وتفيدك أنت مرة أخرى لماذا خلقنا الله حتى نصل إلى السؤال أو إلى الفكرة الثانية على وهم لماذا جاء بنا إلى هذا الوجود ولماذا جاء بنا لكي نعبده هنا نتكلم عن قضية فكرية فلسفية أبيك تنتبه معي أنا قاعد أبسط لحق عيالنا ترى أنا وأنا نتكلم في بالي أولادنا بالثانوي أولادنا بالمتوسطة وما دون ذلك طيب إحنا في الاستراحة قلنا حق أحد إخواننا المصورين نبي ساعة شوية كشفة من فاعطونا ساعة أخونا حمودة ورح نشرح على الساعة بس هو ما يدري أن أنا أي شيء أشرح عليه طال عمرك اخذه معي البيت معلش المهم قبل أن ندخل ليش جابنا الله لهذا الوجود نريد أن نشرح على هذه الساعة أمامنا الآن ساعة هذه الساعة تطرح عليها ثلاثة أسئلة السؤال الأول هل الساعة مخلوقة مصنوعة السؤال الثاني كيف خلقت الساعة السؤال الثالث لماذا خلقت الساعة ونحن شغلنا في لماذا مو في هل ولا في كيف؟ لكن لازم نجاوب على هل وكيف واحد هل احتاجت الساعة إلى صانع إجماع راح نقول للجميع نعم احتاجت الصانع إلى صانع لأن هذا التركيب الدقيق وهذا القصد الذي فيها وهذا التناغم في الصنعة وهذه الدقة كل هذه العبقرية تدل إجماعا على أن هذه الساعة لم تخلق صدفة ولم تنبت هكذا عشوائية خلصنا من السؤال هذا وراح يكون شبه إجماع نعم خلصنا من السؤال هذا طيب، كيف صنعت الساعة شلون سووا هذه الساعة هنا يقل الإجماع ليس لأن ليس هناك كيف لا ولكن لأن المعرفة بالكيف ليست عامة كالمعرفة بالهل هل صنعت نجمع كلنا اللي قاعدين هنا بالاستوديو نعرف لكن كيف صنعت وحتى أنتم اللي مشاهدين الكرام أنا دائما نوجه الكلام داخل أنا زي أكلمهم ولا أكلمكم المهم ال ال كيف صنعت هنا نحتاج النظر في الساعة ونحتاج سؤال المصنع أو الصانع فعندما ننظر فيها نختل تختلف إجابتنا على حسب حسب اختلاف تخصصاتنا فالإنسان اللي قاعد يسمعني الآن وهو أستاذ في الهندسة وفي الإلكترونيات فهم لصناعة الساعة أكثر والله من أستاذ ثاني درس أدب عربي نعم أكثر والله من واحد فنان إلى آخره فإذن هنا يقل الإجماع نجي على السؤال الثالث لماذا صنعت الساعة سؤال هل صنعت الساعة وكيف صنعت الساعة؟ قلنا هل؟ نعم تحتاج إلى صانع كيف نختلف في طريقة الكيف حسب علمنا؟ لكن السؤالان هل صنعت الساعة؟ وكيف صنعت الساعة؟ سؤالان وجوديان يتعلقان بالواقع الوجودي للساعة المباشر أما لماذا صنعت الساعة؟ فهذا السؤال لماذا؟ لما قبل الوجود أي أن الذي صنع الساعة كانت في عقله فكرة فسبق ميلاد الساعة شنو الفكرة اللي كانت في عقله علشان يطلع لنا للساعة كانت الفكرة اللي في عقل الزمن الزمن الكوني وفي عقل الزمن اليومي وانا اليوم 24 ساعة والساعة 60 والستون دقيقة عمل ثانية. وستين ثانية ها إذا صنع الساعة بناء على أمر سابق لوجود الساعة فالسؤال هل صنعت الساعة؟ نعم صنعت سؤال وجودي كيف صنعت الساعة؟ صنعت بالشكل الفلاني سؤال وجودي لكن لماذا صنعت الساعة سؤال ما قبل الوجود ومن هنا نحتاج إلى أن نرجع ونستعين بمن صنعها علشان يقول لنا أنت ليش صنعت الساعة وشنو الكتالوج اللي تعطينا إياه علشان نتعرفنا بصناعة الساعة إذن سؤالان وجوديان وسؤال يسبق الوجود هنا نأتي الآن بالتطبيق العملي على قضية كيف خلق الكون أو لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون والساعة مثل تقريبي لا تطبيقي نشرحه للافاضل ولكن بعد هذا الفاصل قلنا بأن لماذا خلق الله الكون مثلنا كتشبيه تبسيطي توضيحي بأن هناك ثلاثة أسئلة هل وكيف ولماذا هل وكيف سؤالان وجوديان أما لماذا فسؤال قبل الوجود لا يتعلق بالوجود. وقلنا مثل الساعة ساعة الاخ المصور هذه الساعة السؤال الأول هل هي مصنوعة ولها صانع على طول راح نقول نعم إجماعا لا يمكن توجد صدفه أو عبث أو هكذا السؤال الثاني كيف صنعت؟ حسب علمك وشطارتك وخبرتك وتخصصك تعرف الكيفيات ويتفاوت الناس في نسبة الكيفية اللي صانعها يعرف المروج الـ الـ الى اخره لكن لماذا صنعت الساعة لازم تسأل صانعها ولازم تكون فكرة سابقة للساعة خارجة عن عن وجودها هي على وهو قضية الزمن وجاءت من اجل ما يسبقها وهو تقسيم الزمن يعرف ان الزمن باليوم 24 ساعة والساعة 60 الى اخره التقسيمات نجي على الكون هل الكون مخلوق أنت عندما ترى لوحة جميلة عبقرية لا تتردد في أن تسأل من هو العبقري الذي يقف وراء هذا التصميم الجميل فالكون بنظامه ونواميسه وقصديته على طول يقول لك الإنسان إنه مصنوع ومخلوق وهذه المساله وانت جاذب فيها الناس وسناتي الى حلقات في هذا الموضوع لكن من اعجب العجب ان يطلب الدليل على الخالق سبحانه وتعالى بعد هذا النظام العجيب المتقن والقصدي والذي فيه عله غائيه قصديه تراكميه اثنين كيف خلق الكون احنا خلصنا من هل كيف خلق الكون الكيف فيه علوم من نظريات تتطأل الانفجار الأعظم إلى آخره يعرفون علماء الفلك وعلماء نختلف في الكيف ونقترب ونتفاوت علميا اللي متخصص بالفلك والجينوجيا يعرف عن خلق الكون معلومات أكثر من اللي متخصص في علم الرياضة أو في علم الأحياء لحياء قريب منهم أو أكثر من الذي متخصص في علوم الكمبيوتر أو إلى غيره إذن حسب تخصصك من العلوم تعرف ومع ذلك القرآن الكريم أعطانا مفاتيح قضية الكيفية فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق تعال للتأمل ولكن لا تقطع لأن حتى العلماء اليوم يقتربون من معرفة كيف بدأ الخلق نظريات تقترب من اليقين من يعرفون الكليات لكن الصورة النهائية المكتملة لا أحد يستطيع أن يقولها بدليل يوم عن يوم علماء الفيزياء وعلماء الفلك وعلماء الطبيعيات يكتشفون مكملات لهذا لهذه النظريات وهذه الحقائق التي ينطلقون منها لذلك هو قال لك سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضو صحيح ما أشهدنا لكن مع ذلك قال لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم عطانا مؤشرات ثم استوى إلى السماء وهي دخان وعطانا مؤشر ثاني في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي اعطانا أبحث في الكيفية لكن سؤال هل اجماع عليه أكثر من سؤال كيف وقد تتفاوت النسبة هذان سؤالان وجوديان أما سؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون فهذا السؤال جوابه عند الخالق سبحانه وتعالى بل إن إجابته يصعب أن نكتشفها وأن نكتشفها من الطبيعة ومن الواقع وإذا لم يجيبنا هو فمن أين نأخذ الإجابة فالإجابة كانت تكون صعبة جدا لماذا أو لا توجد عليها جواب لماذا واحد مجال تفكير الإنسان وعلومه ووظيفته مرتبطة بماذا؟ العلم مرتبط بالوجود وهذا السؤال ما قبل الوجود سؤال فلسفي اثنين لا يزال الإنسان قاصر عن معرفة الكيفية فما بالك بمعرفة ما هو أصعب من الكيفية وما قبل الكيفية كما قلنا كيف صنعت الساعة كيف خلق الكون ثلاثة قد تكون هذه المسألة من المسائل التي لا يطيقها العقل ونحن نفرق كما يقول العقاد هنالك مستحيلات عقلية وهنالك فوق طاقة العقل قد تصل الأشياء تقرها لكن فوق طاقتك يعني لا تتصورها لكن يمكن أن تتعقلها إذن الطفل الذي لا يمكن مهما شرحت له الهندسة الفراغية لا يمكن أن يستوعبها مهما حاولت أن تجيبه على تساؤل من خلق الله الذي سنجيبه إن شاء الله لاحقاً لا يستطيع الإجابة بينما الإنسان العاقل الراشد سهل أن تفند له هذا السؤال وتبين المغالط الذي ينطوي عليه من مقدمات منطقية علمية واقعية إذن أربعة سؤال هل وسؤال كيف مشروعان وموجودان لكن سؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون؟ ممكن نجيب عليه إجابة أخرى أنه خلقه تسخيرا لهذا الإنسان كما في الآيات الكثيرة. أي في خدمتك فأنت الملك وأنت الخليفة وأنت الإنسان المميز وأنت الكائن الذي حاولت كثير من الفلسفات أن تضحي بقيمتك في هذه الحياة كالنظرية الدارونية الحيوانية والنظرية ونظريات الاقتصاد الماديه البحتة. لكن هذا السؤال لا يمكن أن يفهم إلا إذا وجد هنالك معنى. أما أن يولد الإنسان. ويعيش لو حتى ألف سنة ثم يموت ولا يعرف لماذا وجد وما هي مهمته في هذه الحياة فهنا ليس للحياة معنى وليس لوجوده معنى ويعيش في فراغ متى يكون المعنى؟ يوجد المعنى إذا كان هناك خلود أنت وجدت لكي تخلد والخلود هو الذي يعطي معنى لتفردك في هذه الحياة ويعطي معنى لتميزك في هذا الوجود ويعطي معنى لوظيفتك في هذا ال... الخلق في هذا الكون ومن ثم تتكامل الصورة وتتراكب لا شك أن هذه الإجابة هي الإجابة لمن؟ للمؤمنين المقتنعين أما الذي لا يؤمن وهو يعيش ولا يعرف إجابة على هذا السؤال فهو دهري جاهلي يذكرنا ب طرف ابن العبد ذلك الشاعر الجاهلي الذي يعيش للدنيا وللحياة ومغلقه عنده الدنيا صغيرة وكما يقول جيفري لانك الرياضي الملحد السابق الذي آمن وأسلم بأنني في حياتي الملحد العشر سنوات فعلا أحسست بأن المعنى قاصر وبأن حياة الملحد ضيقة جدا مهما ادعى أنه واسع الأفق هذا الشاعر الجاهلي يقول ألا أيها ألا أي هذا الزاجري أشهد الوغى وأنه أحضر اللذاتي هل أنت مخلدي؟ أنت تبتنعني وتسجرني عن اللذات؟ أنت راح تخلدني؟ خليني أستمر في اللذات وكما هو منطق الجاهليين ومنطق المشركين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إذن هذا السؤال كما قال الأستاذ سيد خطب في كتابه هذا الدين لا يسألهم الحجات ولا مؤمن جاد لماذا خلقنا الله؟ طبعا من حيث الوظيفة معروفة، لكن من حيث أصل الوجود لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلق الله الكون؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يريد منا كذا ذلك؟ لماذا جعل الحياة على هذه الطريقة؟ لماذا جعل هنالك بطلا؟ لماذا جعل هذا لا يسأله لا مؤمن جاد ولا مؤمن جاد؟ لأن المؤمن الجاد آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وعرف صفاته وعرف أولوهيته وربوبيته، فامتثل طائعا وعرف سر حياة. أما الملحد ففهم الحياة فهما آخر، فهو لا ومن بالله فسؤاله عبث وصفصطة وليس له إطلاق أي معنى اذا نحن عندما تأتينا مثل هذه التساؤلات من أولادنا ومن جيلنا ومن مجتمعاتنا ومن المثقفين نحن واجبنا أن نفتح معهم الحوار ونعطي الإجابات اقتنع اقتنع ما اقتنع هو حر لأن الاختيار هو من شأنه وينبغي في مثل هذا العصر كما قلت في الانفتاح والانفلات والفضاء الثقافي المعرفي الموجود أن نجعل المفكر والدائية والمصلح والأب والمدرس يفتح أفق عقله ويتبصر حاجات العقلية والنفسية للشباب والجيل الجديد ويتحنل هذه الأسئلة كصدر واسع وكأب ويجيب على الناس بالتالي الاختيار له وفق الله الجميع لطاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته